وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كنت عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ من يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِنْ مَنْ على عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهِ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 من العلم إنك إذا ل الظالمين الذين آتينهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق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 وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لأن يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا, إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم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 وَيُعْلِمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةُ وَيُعْلِمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَأَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ وَأَشْكُرُ لِي وَلَا تَكْفُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ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 ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه من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 والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر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 تبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون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 وما أهل به لغير الله فمن يقطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون أولئك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 ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمعرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه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 والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين والصابرين في الباساء والضراء وحين البأس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون تقون يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن اعفي له من اخيه شيء فاتباع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 أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنْ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 أتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من أبوابها الله البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون.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 المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به اذم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما تيسر فمن تمتع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 قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم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 صدق الله العظيم سجله السيد حيدر الجوادي في المدينة المنورة يوم الخميس وهو اليوم الرابع عشر من شهر شوال سنة ألف وثلاثمائة وإحدى وتسعين هجرية وهو اليوم الثاني من شهر كانون الأول سنة ألف وتسعمائة وإحدى وسبعين